Oh je je oh Melle اتملب جماله مهل هادي وبخصاله صدره واسع ما بين المنكيبين يا جماله صافي مثل الفضل وجيني جماله Ja. Je